بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حاميه تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جارية فيها سرر مرفوعه